فَشِيعُوا دُهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 يومئذ يوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُنَّ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَةُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَةِ وَالطَّيِّبَةُ لِالطَّيِّبِينَ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 المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه يقدم من زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار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 في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الرمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا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 أن يقولون سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهدا أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا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 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يمين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون لكاحا فليس عليهن